أو في <تصفيق> صلاة الزسئة بما كانون تصنعي فلك في أحينا ورحينا ولا تخاطبنا خو في الذي نواله Ve olmuyor. Ve olmuyor. ويقفلنا الفلك وكل ما لا وتعلمون من يأتيه عذاب يخذيه ويحل عليه Steve. And... İzlediğiniz I kamu Thank you. وقال ركبوا في خان بسم الله مجد. Niye I did. One as and all. ذَا يَنُ الْمَذْمُودُ فَكَانَ مِنَ İzlediğiniz لوغمد الم ج فر من الم What did I get? oh wait. بني من الذئور يونا تسكر حسب هو يونا تسكر حسب وان, وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحق Bells for the world,